يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ وَفِيهِمْ صُنُوخٌ مِنْ وَخِيمِ الْمَثَالِبِينَ وَدِينُهُمُ مَا يَفْتَرُونَ بِرَأِيِهِمْ كَتَحْرِيمِ حَامِهِ وَاخْتِرَاعِ السَّوَائِبِ وَيَا وَيْلَ قَوْمٍ নর বিহীমিম স্নহ মানুবি পি শ্রীপুরহী অভিহী স হি লো দিনী নিফতম أطرى بوصف نبيه فسماه رب الخلق إطراء خائبين ويا ويل قوم قد أباره نفوسهم تكلف تزويق وحب الملاعب وَيَا وَيْلَ قَوْمٍ قَدْ خَفَّ حُقُلُهُمْ تَجَبَّرُوا كِسْرَى وَاسْتَطَالُوا الضَّرَايِبَ اللَّهُ أَعْلَمُ فَأَدْرَكَهُمْ فِي ذَٰلِكَ رَحْمَتُهُ رَبَّنَا فَأَدْرَكَهُمْ فِي ذَكَ رَحْمَةُ رَبِّنَا وَقَدْ أَوْجَهُوا مِنْهُ أَشَدَّا مَعَائِبِي فَأَرْسَلَ مِنْ عَلْيَا قُرَيْشِ النَّبِيَهُ وَلَمْ يَكُفِ مَا قَدْ فَلَوْهُ بِكَاذِبِي পবল হমুখালিক <تصفيق> <يا ويلة> قوم <تصفيق> يشركون ও ربهم শ্রীপুর دينه ما يفترون برحمتها عين كان من رائي سايبي وي وي لقوم حرفوا دينهم وافتوا بمصنوع لحفظ